يا حسين بو يا حسين يبكي القلب والعين يا حسين بو يا حسين يبكي القلب والعين يا حسين بو يا حسين يبكي القلب والعين يا تمنع ما فرك الخاده يا تمنع بعدك الدمع ما صغير هموم صغير قالو بدعرف ملجوم ففك يا مره نبكي لو اكيد بس ما يجي لنا ففك يا مره نبكي لو اكيد بس ما يجي لنا جلوفني والله الويل الفرقه داجحيل ما يجنح حملي لوعظ ضل بالظهر سكت يا حسين بو يا حسين يقتل قلب وانا يا حسين بو يا حسين, يا حسين, بو يا حسين ما فرج الخاده يا دمع وعدك ودمع يا بويا لا صدقت يا بويا لا رديت كنه مالو حس ما صار بقفص ضل الله مالو حس ما صارت ما اقدر انا لي. انسىك تعبني الليل كفاك ما اقدر انا انسىك لساني يا قفختني يا سله شوي لساني يا قفختني يا سله شوي يخسني بويا حسيت هي تجي مرح عند العيد لو ابجي دماهيد ام و ابو ينتصري ترتك و بدماري ام و ابو ينتصري ترتك و بدماري كاير مرن علي بطيق كاير صوركم صيف مرن علي بطيق مرن علي, علي بلا اسمعنا نصات ما اسمعنا نصات شبعني لك المات قلبي يتولى فرقتك ما ليش مه التعب قلبي يتولى فرقتك ما ليش سها فراخ رد لي, رد لي يا خل نرتا الفرح سها يا خل نرتا يا ابويا بالمنك طلب يا ابويا جعلي بس حسين المنتج من مثيل علي اللامي وسيد وائل العبيدي <سيح> يا دمع <سيح> الحسيني يا علي الشمري <بسيح> ادا والالحاني المنشد الحسيني أحسين الحتامي الاخراج والهندسة الصوتية أحسين الزهيري ماسرين مصطفى البيضاني التوزيع فاضل الزيادي التصوير والمونتاج اسماعيل السلامي المؤثرات الكرالية سامح الشامي وعباس العبودي وعادل السعدي وأحمد الزبيدي